book 2 6 6 برانيه ان بيسانيه القراءه والكتابه القراءه والكتابه بيرم انا اقرا انا اقرا بارم تشيركو انا اقرا حرفا انا اقرا حرفا بارم بيسيدو انا اقرا كلمة انا اقرا كلمة بارم ستاويك انا اقرا جمله انا اقرا جمله بارم بيسما انا اقرا خطابا انا اقرا خطابا بارم كنيغو انا اقرا كتابا انا اقرا كتابا Ena akra. Enta, takra. Enti Takrain. takkra takra. Enti Takrain. tak Hua Hoa, jakra. Hoa jakra. Pišem. انا اكتب بيشم تشيركو اكتب حرفا اكتب حرفا بيشم بيسيدو اكتب كلمة اكتب كلمه بيشم ستاويك اكتب جمله, أكتب جملة. بيشم بيسم اكتب خطابا اكتب خطابا بيشم كنيغا اكتب كتابا اكتب كتابا, أكتب كتاباً بيشم أنا أكتب أنا أكتب أنا أكتب أنت تكتب أنت تكتبين أنت تكتب أنت تكتبين بيشة. هو يكتب هو يكتب